الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا اقروا واذعنوا وصدقوا وانقادوا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم والذين هاجروا بمفارقه ديارهم لله وفي الله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه أولئك يرجون رحمة الله أولئك يطمعون في رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وثوابه والله غفور رحيم غفور لذنوب العباد يسترها وهو الذي يقي العباد من تبعاتها وجرائرها وهو رحيم ينزل ألطافه ويدخلهم جنته ويرزقهم رزقا حسنا يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هنا لم يقل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله فلم يأتي بالعطف مجردا وإنما أعاد الموصول مع الأوصاف المذكورة بعد الإيمان إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هذا يفيد معنى وهو تعظيم هذه الأعمال حيث لم يذكرها معطوفة على الإيمان بمجرد العطف وإنما أعاد الموصول معها والذين هاجروا هذه الأعمال لعظمها ومنزلتها كأنها تستقل في تحقيق الرجاء أو يقال بأن ذلك باعتبار أن الإيمان هو الأصل وهذه فروع عنه فأعاد الموصول ثانية والله تعالى أعلم كذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى بعد هذه الأوصاف إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك أشار إليهم بالبعيد لعلو مرتبتهم ورفعة منزلتهم كذلك أيضا ذكر الرجاء بعد هذه الأوصاف العظيمة الكاملة أولئك يرجون رحمة الله فكما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور محبة ما يرجوه والخوف من فواته والسعي في تحصيله قدر الإمكان أما الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني الرجاء ليس معه حرص ولا بذل جهد ولا محبة تحقيق هذا المطلوب المرجو ولا الخوف من فواته ومن غير سعيا في طلبه وتحصيله فهذا يعتبر مجرد أماني والرجاء شيء والأماني شيء آخر والواقع أن كل راج فهو خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات سن يرجو أن يدرك مطلوبا فسافر إليه وهو يخشى أن يفوت هذا المطلوب فهو يسرع يحث السير وهو حريص غاية الحرص على تحققه وحصوله فتأمل فتأمل كيف جعل رجاءهم بالإتيان بهذه الأعمال الجليله الإيمان والهجرة والجهاد وبهذا نعلم أن الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى إنما يكون مع الاتيان بالأسباب المطلوبة أسباب النجاة فيأتي العبد بها ويسعى جاهدا في تحقيقها ثم بعد ذلك هو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويرجوه الا يكيله يكله إلى شيء منها وان يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها كما يقول حافظ من القيم في الجواب الكافي فهذا هو الرجاء مع حسن الظن إنسان يحسن الظن بربه إذا احسن العمل أما إذا أساء وضيع حقوق الله تبارك وتعالى وانتهك حدوده هذا لمحل لإحسان الظن معه وكذلك يؤخذ من هذه الآية من قوله أولئك يرجون رحمة الله بعد هذه الأعمال الثلاثة العظيمة أن العبد لا يجزم بقبول عمله أو ان يحكم بنجاته وإنما يعمل ويجد ويجتهد ثم يكون بعد ذلك راجيا ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه لا يضيع عمله وسعيه وطاعته وإيمانه أولئك يرجون رحمة الله فهذا يدل على أن هؤلاء أبعد ما يكون الواحد منهم من العجب بالعمل ومن أيضا المقاصد السيئة الرياء والسمعة ونحو ذلك كذلك أيضا أن هؤلاء لا يغترون بأعمالهم الصالحة كما أنهم غير مدلين على الله تبارك وتعالى بها يعني الواحد منهم لا يستشعر أنه متفضل على ربه بالاستقامة الطاعة وإنما يستشعر فقره حاجته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي هداه ووفقه وأعانه على ذلك كله فيرجو أن يقبل الله تبارك وتعالى ذلك منه وفي هذا أيضا أن العبد مهما عمل من الأعمال الصالحة وبذل في مرضات الله تبارك وتعالى فإنه لا ينبغي أن يعتمد عليها لا يعتمد على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله فقالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمته فالعمل الصالح سبب ولكن لا يستقل هذا السبب بدخول الجنه فيكون العبد مع الجد والاجتهاد والعمل الصالح راجيا للقبول ومغفره الذنوب وستر العيوب كذلك ايضا لاحظ هذا الثناء عليهم والوصف الذي وصفهم به أولئك يرجون رحمة الله مع أنه اثنى عليهم ومدحهم بالإيمان والهجرة والجهاد فيبقى بعد ذلك الرجاء وذلك أن الإنسان لا يدري بماذا يختم له وإنما الأعمال بالخواتيم وكذلك أيضا أولئك يرجون رحمة الله من أجل أن لا يتكل الإنسان على وعمله وطاعته وعبادته فهذا كله يؤخذ من هذه الآية الكريمة وإذا كان هذا أيها الأحبة يعني أصحاب هذه الأعمال الجليلة يقول أولئك يرجون رحمة الله فماذا يقول المضيع المفرط الذي يجد يجتهد في معاصي الله تبارك وتعالى ومساخطه؟ ماذا يرجو مثل هؤلاء إذا كان هؤلاء أصحاب الأعمال العظيمة يرجون رحمة الله يرجون يعني هؤلاء هم أصحاب الرجاء الصحيح وليس الواحد منهم بجازم بمصيره ونهايته وقبول عمله مع هذه الأعمال كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل ويخاف الا يقبل منه فأين هذا من ذاك الذي قد أيقن أنه قد قبل عمله وأنه قد تحققت فيه الهداية فهو يتساءل ما الحاجة لصيام مثلا عاشوراء وقد صام عرفه ويكفر سنة ماضية وسنة آتية عرف يكفر سنتين إذن لماذا نصوم عاشوراء؟ هذا خلاف هذه الآية تماما هذا قد جزم وأيقن أنه قبل وأنه قد تحقق الأثر أيضا من غفران الذنوب الماضية والمتقدمة في سنة آتية لكن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل ليسوا كذلك اطلاقا وبهذا تعرف الجواب عن مثل هذا الإراد والسؤال بأن هذا السؤال في غير موضعه إنما يصدر عن نفس مغترة بالعمل قد ضمن النجات في زعمه وذلك قد يكون سببا لحصول ووقوع ما لا يحتسب عند الله تبارك وتعالى فالعبد دائما يبقى بين الخوف والرجاء بل قال كثير من أهل العلم إنه في حال الصحة والقوة والعافية والنشاط يغلب جانب الخوف ليكون الخوف رادعا له عن مقارفة ما لا يليق فإذا كان في حال الاحتضار فإنه يغلب جانب الرجاء من اجل ان يموت وهو محسن الظن بربه جل جلاله وتقدست أسماؤه هذا ما يتعلق بهذه الايه الكريمه والختم فيها كما ذكرنا في مناسبات سابقة جاء هكذا والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما قال والله يغفر لهؤلاء وانما ذكر هذين الاسمين الكريمين اشاره إلى ان هؤلاء اهل المغفره والرحمة وأنهم قريبون منها قريبون من مغفرة الله عز وجل ورحمته والله تعالى أعلم صلى الله على النبي عليه وصحبه كالذيكم إضافه سؤال حسن الظن أن الإنسان يعمل بطاعة الله عز وجل ويرجو القبول وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أن يدعو الله تبارك وتعالى مستوفيا شروط الدعاء وآداب الدعاء ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأن الله تبارك وتعالى قد يداخر له ذلك في الآخرة أو يصرف عنه من الشر مثل ذلك أو يعجل له في الدنيا لا يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي أو يقول أنا اعمالي الصالحة لا تقبل أو يقول عن نفسه بأنه لن يدخل الجنة أو أن الله لن يوفقه أو أن الله لن ينصر المؤمنين أو أن الله تبارك وتعالى يديل الكافرين على المؤمنين إدالة دائمة ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله صوراً وأمثلة كثيرة لسوء الظن بالله عز وجل فهو من كبائر الذنوب فهذا المقصود بحسن الظن الانسان يجتهد في طاعة الله ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله أنه يتقبل لكنه لا يجد بهذا وأما أي يفرط ويضيع ثم يقول أن أحسن الظن بالله فهذا غروف ما. يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب هذا مع قيامه الليل وقنوتي طول القيام قانت أنا الليل فهو في حال من السجود والقيام يتقلب في هذه الصلاة ومع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهكذا يدل عليه أيضا ما ذكر سابقا من الاستغفار في الأسحار وبعد الصلوات وكذلك بعد النصف بعد الحج فاذا كان بعد هذه الأعمال الجليلة يستغفر فماذا يفعل المسيء المذنب بعد ذنوبه ومعاصيه تفضلنا هذه ذكرنا في الليلة الماضية وذكرت أيضا في درس تسهيل بعد الفجر في سبب النزول حديث جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأنهم حينما وقع منهم ما وقع من قتل ابن الحضرمي في آخر يوم من جمادة أو في أول يوم من رجب كانوا يظنون أنه آخر يوم من جمادة فارجف المشركون بهم فأنزل الله يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فقال قائلون ان سلموا من الوزر فليس لهم اجر يعني هؤلاء في سريتهم وغزوتهم هذه فانزل الله ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم هذا سبب النزول نعم تفضل كل الفرق بين الرجاء والتوكل هذا تكلمنا عليه طويلا بالتفصيل في الأعمال القلبية الرجاء غير التوكل اختلف تماما الرجاء بمعنى أنه يرجي حصول المطلوب من غير قطع به والرجاء يكون للشيء قريب المنال قريب الحصول تقول أرجو لكنك لا تقطع به لا تجزم هذا الرجاء وأما التوكل فهو بمعنى التفويض والاعتماد على الله تبارك وتعالى أن يفوض أمره إلى الله بعد فعل وبذل الأسباب فعند ذلك يثق بالله جل جلاله ويطمئن إلى تدبيره فيفوض أمره إليه هذا هو التوكل يكون من مجموع أمور فسره بعضهم بسببه وفسره آخرون بأثره وفسره بعضهم بجزء معناه لكن على كل حال هو بمعنى الاعتماد والتفويض لله تبارك وتعالى يفوض أمره إلى الله وأن يعتمد عليه بعد فعل السبب أما الرجاء فهو أن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل ويرجو رحمته وثوابه وجنته يتوب من الذنوب ويرجو المغفره القبول وهكذا الله